أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إن كفرنا بما أرسلت به، وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض.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 117. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 119. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد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 ايَ شَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرЗО لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الظَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَهُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَتَاكُمْ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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 113. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل مِنَ من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 119. وإذنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 110. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 126. تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 111. ونقرنين في الأصفاد 112. من قطران 113. وتغشى النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا 119. ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب